Book 82. 82. 82. Tyd, 2 82 2 en 80 2 en 80 Verleeretijd 2 Almadie 2 2 Moes jy die ambulance bel? Hal kan alike an te stedai al ischaf? Hal kan alike an te stedai al ischaf? Musie die Doktor Bel Hal kan alike an te stedai al tobyb? Hal kan alike an te stedai al tobyb? Musie die Polisie Bel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 كان لا يزال معي منذ لحظات het u die adres ek het dit nou net gehad het jy die adres la yzal معي منذ لحظات kan la yzal معي منذ لحظات het u die kaart van die stad ek het dit nou net gehad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 لم يستطع أن يأتي في الموعد إتأي هل وجد الطريق لم يستطع ان يجد الطريق هل وجد الطريق لم يستطع أن يجد الطريق إتأي يو ڤيرستان هل فهمك لم يستطع أن يفهمني هل فهمك لم يستطيع أن يفهمني waarom kom jij لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد waarom kon Li mewe lem ta en te dattariek Li melem tastada en te el tereek Waarom kon jy nie om verstaan nie? Li me ta en tef hamme. Li melem tastada en Ek kon nie be wees nie, want daar was nie ‘n bus nie. لم أستطع أن آتي في الموعد لأنه لم يسير أي باص لم أستطع أن أأتي في الموعد لأنه لم يسير أي باس أكونني دغفني أ أكنيكارت خااطدني لم أستطع أن أجد ال الطيق لأنني ما كان معي خريطةة المدينة لم أستطع أن أجد الطريق؟ لاني ما كان معي خريطه المدينه Ek kon nie verstaan nie want die musiek was te hard. لم استطع ان افهمه لان الموسيقى كانت صاخبه جدا. لم استطع ان افهمه لان الموسيقى كانت صاخبه جدا. Ek moes 'n huurmotor neem لقد كان علي أن أخذ تاكسي سيارة أجرة لقد توجب علي ان أأخذ تاكسي أك موس أكارت فان دي ستد لقد كان علي أن أشتري خريطة المدينة لقد توجب علي أن أشتري خريطة المدينة أك موس دي راديو أفسكاكل. لقد كان علي أن أطفئ الراديو لقد توجب علي أن أطفئ الراديو